آه وآه أهي خفقات تجول داخل نفسي تصدر أنينا أم أنها تزاحم سر طالما سار في فكري ترى أي عود بعد أن ابتل أم أن الخير كله قد تساقط مع كل قطرة مطر ما لي وما لهذه الأرض قد امتصت كل القطرات تختشها في كل مرة تلامسها حتى تغلغلت في جوفها وأخرجت من الثمر وإن كان بعد حين فيا نفس اصبري اصبري على ما قد أصابك من ليالي القدر واعلمي بأن بعد الصبر انفراجات الفجر فجر يشق جبالا أبا أن تكون له الستر أي قلب اخفص صوتك قبل أن يصل كلامك إلى اللب وعلم بأن ثورتي قد بدأت هي ثورة على القلب ولكن إياك أن تتوقف عن الخفقان فأنا أحتاج همساتك أصغي إليها بأدب همسة همسة نبضة نبضة لتأخذ النفس لعالم السكينة في أزل أيعقل أن تكون أنت العقل؟ كيف لا وربك أو دعك تفقها وتعقل هيا هيا يا مشاعري غوصي في أرجاء جوارحي لعلك تذيقيها أرقى الآهات ولعلها تفضفظ لك ما عانته من ألم واشتياق تشتاق لأن ترتقي نحو المعالي حيث تريد أن تعلن وبصوت جاهر لبيك يا رزاق. الهمسات ما عادت مسموحة ولم تكن هذه الأصوات إلا تراكم لتلك الخفقات اللهم ارزقني هجرة إليك لا عودة فيها إلى الخنو فما تغلغل الحب في قلوب المؤمنين إلا كتلألو النجوم في ليل أرخى فيه السدول كلمات لهام من الأوسطى. خفقات وهجرة